من قبلك ومن آخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن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 في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكلبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إن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 ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنماكم إنما نحن مشتهزئون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 ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيق بالكافرين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 فلا تجعلوا لله أندابا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين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 ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلون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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها أئذا إن كنت صادقين قالوا سبحانك لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قال يا آدم أنبه بأسماء فَلَمَّا بَأْهَمَهُ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ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 وَقُلْنَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ مَعْدُمْ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُشْتَقَرُ وَمَتَاعٌ إِلَى حِيمٌ فَتَلَقَّى آدمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمٌ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 وَإِذْ فَرَقْنَا بِطُولِ الْمَحْرَفَةِ جِنَّاً كُمْ وَأَغْرَقْنَا أَلَفِ رَعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَعْظُونَ وَإِذْ وَادَنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لِيلةً ثم ما تخذتم الأجل من بعده وآتٍ ضالٌّ ثم فَوْنَعْنَكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن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 فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجِزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُكُونَ وَإِذِ اِسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ لَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس ما شربهم كلوا واشربوا من عزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 النصارى والصابئون لا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمُ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما وغطى للمتقين. وإذا قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال اذع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إن بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا اذع لنا ربك يبين لنا ما لومها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 والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما ما ترملون؟ أفتطمعون أنؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله فما يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.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 يقتلون أنفسكم وتكرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعذوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح الكدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهواء استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بلعنهم الله بكفرهم فقليلا مما يؤمنون ولما جاءهم كتاب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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَأَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعَجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين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 يود أحدهم لو عمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون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 بِاللَّهِ مُصَدِّقُ الْمَا مَا هُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَى أَظْهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ السُّلْيْمَانِ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 وَذَكَرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عند أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ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 وقالوا لي يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمان يوم قل هات غرها لكم إنكم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في حرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين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 قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا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 مت مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسول منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم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 قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْكُوبَ وَالْأَسْلَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى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 قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْبَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِرٍ عَمَّا عم تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب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 فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَن يَعْمَلُونَ ولئن أتيت الذين أوثوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المنترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا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 فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخَشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نَعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعْلَكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِي كُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّي كُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ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 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا الثواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والمنائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا نَأَ أَوَلَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَأْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 طيبات ما رزقناكم وشكروا لله إن كنتم إياه تعبرون إنما حرم عليكم الميت تودم ولحم الخنزير وما أهله به لغير الله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 والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا واهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس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 ولا تأكنوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها إلى الحكام لتأكنوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت لل الناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتلبيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 فَإِنَّ أَنتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنَّ أَنتَهُ فَلَا عُذْوَانَ إلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ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 واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتوا فضلا من ربكم فإذا أفض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 رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَى عَذَابَ الْنَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَدَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِّمَنِ اتَّقَى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 يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافتو ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم ما دون مبين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 يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية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 وَالَّذِينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ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 مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا ما هو متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب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 وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تغلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتالا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 قل فيه ما إثم كبير ومنافع للناس وإثمه ما أكبر من نفعه ما ويسألونك ماذا يُنفقون قل النعف ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأغنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنون ولا أمّة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يك يدعون إلى النار، والله يدعون إلى الجنة والمعفاة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، ويسألونك عن المحيّن.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 سوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرص لكم فاتوا حرصكم أن شئتوا وقدموا لأنفسكم والتقوا الله وعلم أن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 أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم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 بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمأرور وللرجال عليهم برجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله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 وتلك حدود الله يبينها رقّم يعلم وإذا طلقتُ مُنَسَّأ فبلغَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أو سَلِعُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ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 منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمقروء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 فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم فِي مَا فِي من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا تقولوا قولا معروفا ولا تغزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه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 على الْمُوسِعِ قدره وعلى الْمُقْتِرِ قدره مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حقا على الْمُحْسِنِينَ وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ من قبل أن تَمَسُّوهُنَّ وقد فرض لهم فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى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 فَإِذَا آمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِنَا مِنْ مَّغْرَمٍ والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمغروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون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 نقاتل في سبيل الله. قال: هل غصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا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 124. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا 125. قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال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 إِنَّ آيَتَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين فلما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 وما برزوا لجالوت وذنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 لا قدما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما ولكن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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغير فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرَّةِ الْغُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الناس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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحِيدُ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَا كِلٌ يَطْمَئِنَّ قَلْبِهِ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصْرُهُنَّ إلَيْكَ ثُمَّ مَا زالَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ نَجْزَاءٌ ثُمَّ دَعَوْهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 لا تبطلوا صبقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه طرابا فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهذي القوم الكافرين وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتثبيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ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 من نخيل وأغلاب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر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 ولا تيمم الخبيث منو توفقون ولستوا بآخره إلا تغمضونه وأعلم أن الله غني الحنيم. الشيطان يعذكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعذكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبذوا الصدقات فنعم ماهي وَإِن تُخْفُوا وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ أَفَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرَ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ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 وما تُنْفِقُوا من خير فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ لِلْفُقَرَاءِ الذين أقصرو في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنيا من التعف تعرفهم بسمائهم تعرفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحفا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهِ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 والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعمروا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 بدين إلى أجل مسمى فكتبوه واليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يحب كاتب أي يكتب كما علمه الله فَلْيَكْتُبَ وَلْيُمْلِلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَيُّ مِنْ اللَّهِ وَفَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ بالعدل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 ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتاب إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُم على سفرٍ وَلَم تَجِدُوا كاتباً فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ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 لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيُغْشِي لِمَن يَشَاءُ وَيُعِلِّمُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ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 لا يكلف الله نفسا إلا وصعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 ان تَمَوَّلَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ